Hei ala الصلاة. حي على الفلاة Ayana al-Falaq أصلاة خير من النوم أصلاة خير Allahu akbar Allahu akbar wa akbar لا إله إلا الله